إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفرا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب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 وما تجذون إلا ما كونتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم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 مكرون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أ إنك لمن المصدقين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 رؤوس الشياطين، فإنهم لاأكلون منها، فما لئون منها البطن، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين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 قال يا أبتِفعَلَمَا تُؤمِرُ سَتَجِدُنِي إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّ يَأْبِرَ رَاهِمُ قَدْ صَدَقَ تَرْؤُيَ إِنَّكَ ذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ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 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون